يُؤْلُونَ أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَخْيُونَ النِّسَاءَ هُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينُكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ يكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُوا كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ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 كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي بلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى وانني لا اظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصدع للسبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال النبي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 مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لاكثر بالله واشرك به ما ليس لي به علم تدعونني لاكثر بالله واشرك به ما ليس لي به علم العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة لا جرم أن ما تدعونني إليه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 وأفوض أمري إلى الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فَوَقَاهُمُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا حَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ السُّوءُ الْعَذَابُ إِنَّ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَادُّونَ فِي غَيْرِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُنَّا لَكُمْ تبعا فهل أنتم فهل أن مِنَ النَّارِ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ خَزَنَةُ جَهَنَّمَ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ خَزَنَتُهَا جَهَنَّمُ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُن تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ادعوا وما دعاء